بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث بين اميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم, ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل في ضلال مبين